هو الآن الباب في كتاب الشرك من الحديث عن مشارة الانتهاء فاضل الكلام على الأدلة الكونية التي تثبت قبح الشرك طبعا إذا قلنا قبح الشرك باللزوم لأنه عندما عندما تظهر هذه الآيات الكونية من سماء وارض وشمس وقمر ونجوم تتلألأ وتزين السماء وهي رجوم للشياطين وأنهار وبحار وثمار يانعه وان والنظر على جعل الأرض مهدا هذه المظاهر العظيمة من مظاهر ربوبيه الله يجل في علاه. تلزم أي إنسان أن يقف معظما إلى عظيم قدرة الله جل في علاه. فتلزم بعد ذلك أن لا ألا ألا يصرف العبادة لغير الله فإن فعل فهذا قبح منه عظيم فكأن الآيات الكونية تتكلم وتنطق وتقول بقبح من أشرك بالله جل في علاه. كيف أن هذه الآيات قاهرة بهيرة تثبت لك بأن الذي خلق ورزق واعطى ومنع وأن الذي يحيي ويميت وأن الذي إذا رجع قال له كن فأكون هو الذي يستحق وحده أن يفرد بالعباده فكيف يصرف هذا لغيره الحق ان نقول هناك ايات كثيره جدا تثبت عظيم ربوبيه الله جل في علاه ناس سردا عشان الاخ الذي يريد ان نمشي شاء الله ننتهي منها سريعا قال الله جل في وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هنا يبين الله جل في قبح الشرك هنا اولا صدر الباب لتنفير النفوس صدر الباب بالشرك لتنفير النفوس كيف وان لهم ان يجعلوا للواحد لاحد القهار الجبار ولدا وقالوا زورا وبهتانا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وهنا التنزيه والتسبيح لله جل في علاه سبحانه بل له ما في السماوات هنا بدا بالربوبيه كانه قال الحجه عليكم فيما تقرون به كيف جعلتم ولدا وانتم تقرون بانه لا اعواد للولد ولا حاجة للولد وأنه القوي القهار وأنه إذا أرد شيئا قال له كن فيكون يقول بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون لهنا الآن بالمقارنة أيضا كما قال الملئكة أنهم لا يعصون الله ما ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع والإبداع هنا معناها الاختراع الل الله على أبدع في خلقي سبحانه وتعالى في علاه بديع السماوات والارض وهو أنه خلق صناد على غير مثال على غير مثال سابق سبحانه ودل في علاه بديع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وكل هذا من مظاهر الربوبيه له ما في السماوات والارض الملك هذا من لوازم الربوبيه قال بديع السماوات والارض خلقنا على غير مثال سابق ايضا من مظاهر الربوبيه الامر الاخر الاخير في الكلام عن مظاهر الربوبيه هم يقرون بكل ذلك أنه اذا اراد شيئا لا يحتاج لمعين ولا لظهير سبحانه وتعالى فعلاه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي قول الله ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون إن في السماوات الأرض من, من مظاهر ربوبية إيه مظاهر ربوبية في الأرض اولا جعل الأرض مهدا لا تتعرج بالإنسان لا تتعرش بالإنسان لك جعل الأرض مهدا وايضا بأن الله فيها جعل فيها الجبال الراسيات الشوامخ الشامخات وهذه آيات تبين عظيم ربوبية الله جل فيها أيضا جعل فيها فجاجا صبلا وجعل فيها وشق فيها الأنهار والبحار وأينع فيها الثمار والأزهار كل هذه دلالات واضحة على عظيم الربوية الله جل منفيع الله إن في السماوات وأما في السماوات فترى في السماوات الشمس والقمر والنجوم والسحاب وأيضا السماء في نفسها بأنها آية من آيات الله جلال فعلا كما قال الله تعالى والشمس تجري المستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق أنها وفي وكل في فلك يسبحون أن ترى آية الله العظيمة في القمر وانت تراه يبدأ هلالا ثم بعد ذلك انذبح حتى أصل أن يكون قمرا مستديرا متنيرا في اللالي البيت ثم بعد ذلك يكون محاقا إلى أن يختفي كل هذه آيات لنعلم عدد عين السنين والحساب وهذه الشمس مضيئة التي جعلها الله على بعض معين تطفئ هذه الأرض هذه آية من آيات الله دل في علاه ومن ذلك النجوم النجوم من أعجب خلق الله دل في علاه تراها متناسلة متكررة في السماء زينه للسماء الله تعالى جعل النجوم اعمال ثلاث او وظائف ثلاث قال الله تعالى والصفات صفا وزجرات زجره فالثلاث ذكر إن ان الهكم لواحد رب السماوات وارض وما بينهما المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى ناري على ويقذفون من كل من كل ذكر وظيفتين في هذه الايه على إيه للنجوم الاولى انها زينه للسماء والثانيه مم. حفظا من كل شيطان كما قال ودعناها رجوما رجوما للشياطين والثالثة أنها هداية للعالمين وبالنجم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وترى السحاب كما قال الله رعلا لا لقوم يعقلون يوقنون في سرعة البغة فالغرض المقصود بأن هذه آيات عظيمة في السماوات وايضا. في الأرض وأيضا من أهم من أهم عظيم ربوبيه الله في السماء هو ممتاز أنه رفعها بلا عمد بعض العلماء قال لا هي مرفوعة بعمد من الآيات كيف يعني أنها, أنها عمد لكننا وهذا خطأ هذا خطأ بين والصحيح الراجع أنها بلا عمد وهذا الاصل في الكلام أنك تراها وأن أن الله جعلها خلقها بلا عمد ايضا من ذلك قال وما يبث من دابة يعني بين أن ان هذه هذه الدواب من آيات الله العظيمة الداله على ربوبية الله أدل في علاه فقال وما يبث من دابة فقال والخيل والبا والبا والخيل, والبا والخيل والحمير والبغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ماله تعلم وهذا وهذا في سياق المن في سياق الامتنان يمتن الله على عبادي ان ترى عظيم خلق الله في الخير والابل جعل جعلها ايه اعظم الايات الابل هذه من اعظم ايات الله الداله على ذلك تراها إن انها تعيش شهرا في الصحراء لا تحمل شيء تخزن الماء والطعام ولا حوافرها لذلك قال في كل لقطه تلتقطها تكلم عن الشات قال هي لك او لاخيك او او للذئب يعني التقطتها اما الجمل فلاه الجمل فلاه فهو من عظيم خلق الله وايضا من الايات ان الجمل هو الذي تكلم والبقره تكلمت ايضا للجمل جاء سلم يشتكي لما قال أين صاحب هذا الجمل فجاء فقال إنك تدئب وتجيع يعني تستعمله استعمالا قاسيا وأيضا لا لا تطعمه اشتكى بذلك للنبي وسلم وهنا الله تعالى يقول أيضا ردا على هؤلاء الذين يشركون وقبح الشركة الذي هم فيه قال أفي الله شك فاطر السماوات والارض الأرض أفي الله شك الجواب لا لا شك في الله دل في علا جزما لما دلل قال أفي الله شك إيش فاطئ بعيدا أنتم أصالتا أن تقرون بربوبية الله جل وعلا ففحش ما وقعتم فيه بعد إقراركم بأن الله جل الذي والذي خلق هذا الخلق من غير مثال سابق فكيف تحيدون عن الطريق المستقيم فيصرف كل واحد منكم العبادة لغير الله جل وعلا أفل الله شك إنكار هذا انكار عظيم على هؤلاء لأنهم يقرون بأن الذي فطر سمد الله والله جل وعلا ومع ذلك شكوا في. يعني أفي الله شك طبعا لابد أن نفسرها بتفسيرات من التفسيرات صاحب الشهاية <تصفيق> نعم بس إيش أيها ممتاز هذه أول الإجابات أفي الله شك يعني أفي وجود المقدر هنا أفي وجود الله شك خلاص لا في الربوية يعني هذه لأن هم يقرون بالربوية أفي إلهية الله شك وهذا الذي نريده لأنه لا ترى أحد ينكره ينكر لا لا أحد ينكر وجود الله مجبول على ذلك مجبول جبل على ذلك قال إن خاطئ عندي إيش حنفاء يقرون بربوبية الله في علا على ظهر Adam فخرجوا الناس ما فقال عن أنفسهم ألاستو بربكم قالوا بلى هم يق جبلوا على الإقرار بربوبية الله ذل في علا يبقى إذن الحق في هذا التفسير في ذلك لابد أن نقول أفي توحيد الله شك، أفي إلهية الله شك، طبعا أيضاً من ذلك أفي وجود الله شك. قال فاطر السماوات يبى إذن لا لا شك. لماذا؟ لأن الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى في علاه. قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يؤفكون يبوا دلائل الربوبية خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر قالوا الله سخر شمس والقمر سخرهم ولذاك التسخير تراه الآن الشمس لا يمكن في يوم تقول غضبت على هؤلاء الناس لن اخرج ولا القمر في لا يقول لا أريد أتعبت أريد أن أرتاع كل مسخر لذلك قال الامام ابن القيم الكون هذا خلق لك فلا تنشغل به دعه مسخره الله تعالى وسخره لك فانشغل بما خلقت أنت لو الشمس والقمر بحسبان قال قال الله عالم ولن تعدموا الخالق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يفكون لمن كيف لهم كيف لهم أن يشركوا بالله في كيف لا يوحدوا الله للا في علاه وأيضا من الدلائل على ع... من الدلائل على قبح الشرك بعد الإقرار بالربوبية من الآيات الكونية هذا هذا دليل واضح قاهر باهر على انه لا بد لزاما هو الذي يفرض بالعباده ومن قبح ما فعلوا انهم لم يفعلوا ذلك قال الله جل في علاه ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء هذه مظاهر مظاهر الربوبيه وهذه من عظيم ربوبية الله تعالى نزول المطر والغيث هذا من عظيم آلاء الله ومن عظيم ربوبية مظاهر ربوبية الله تعالى من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها هنا الآن الربوبية الأخرى هنا الآن لا أزمن الربوبية الأخرى أنه أحيا الميتة يعني و... وإن كان الغيث سببا فإنها ما, ما, ما, ما احيا أحد إلا من إلا الله لا يحسبن احد أحد المطر هو الذي أحياه طب ليش طب نعم لي. ما مش ما مخلوق لكن هو حقا به ينبت النبات ها لا ايش ال ايش الدليع هو سبب فين الدليل فين الدليل ان هو سبب وقد يتخلف عن ايش عن النتيجه ممتاز ممتاز الايه وحديثه انتم تزرعون ونحن الزارعون لا بل انت يا رب كما قال ابن ابي طالب كان يجيب في كل ايه يقف عند كل ايه يقول لا بل انت يا رب لا بل انت يا رب. السنة اتدرون ما السنة قال السنة أن تُنطر ولا إيه ولا يمتد أهو أهو ولذلك كان يدعو الله علّه ألا تهلك أمتي بسنة بإيه بعام السنة ليست سنة إلا تُنطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمت السماء تُنطر وما والأرض لا تُمتد فأحياء بين أرضه بعد موته الغرض المقصود أنها كما قلنا قد قد تُنطر وقد ولا تُمتد يا أي ورد قال الله رأى دل الحولاء قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون يعني إيش لا يعقلون مجانين لو كانوا مجانين لكانت لهم الحج على الله لكنهم في مزمة عظيمة من الآيات يبقى يعقلون من فين سمع فين سمعان يعقلون العقل الذي ينفعهم بإفراد الله بالعباد يعقلون العقل الذي ينفعهم بإفراد الله بينها قالت تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون شوف قال ابتدائها ابتدائها بتوحيد الالهيه وختمها بتوحيد الالهيه وجعل الرابط بينهما اللوازم توحيد الربوبيه يا ايها الناس اعبدوا اعبدوا الهيه والان اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم شوف ما قال اعبدوا الهاكم لانه يضرهم من ايش من المختلف المتفق عليه انتم تقرون بانه الرب الخالق الرازق المدبر إذن عبدوه عبدو هذا الرب فهو إله عندما تعبدوه مفهوم؟ عبدو ربكم وهو والأصل عبدو إلهكم لكن كما قلنا هو إلزام وإقامة حجة عبدو ربكم الذي وربكم ظهر ربوبية خلق أحياء ما تعطاء منع قال عبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فوارشا والسماء بناء واتى بكل مظاهر الربوبيه في هذا الربوب. لكنه ختمها ايضا الايه لعلكم تتقون وهذا ايضا من العبوديه قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب اقررتم بذلك بعدما ما قلنا هذا الذي خلق المشرق والمغرب اله واحد اتخذوه إلهاً واحد ولا تعددوا الالهه لانكم تقرون بالشطر الاول فوجوبا عليكم ولزمن ان تاتوا بالشطر الثاني والا قد قد اتيتم شركا قبحا قال الله جل وعلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا إلها واحدا سبحانه جل في علا فاتخذه وكيلا هذه ربوبيه الهيه كيف ماشي خليك مع الشاشه خليك قبل سكره قلنا امشيخنا صوت دم سكر شي خلاص انت مشيشرب شاي وانا اقول فتى خذه وانا فتى خذه فتى خذه الاستخاذ الالهيه وكيلا باعتقاد لا يكون الا باعتقاد يعتقد انه الذي يكفي وانه كفي وانه رازقه وانه وانه مانحه قال قال وكفى بالله ايه وكيلا ولزق الله دافع له قل أرأيتم ما تدعون اقراءتم ما تدعون من دون الله ان اراداني الله بدور هل لنا كشفات أو او اراداني برحمته هل من سبحانه رحمته قل حسبي الله عليه توكلت عليه فلا فليتوكل هو الذي يكفيني سبحانه لالا في علاه لكن ابتدأها بايش ابتدأها بان رافع الضر والله الله وان الذي إذا اصابكم بشيء لن ينفع عنك الا الله جل في علاه ايضا من ذلك قال الله جل في علاه والصافه تصفى فالتاليه ذكر ان الهكم لواحد ربه السماة والأرض وماينهما وربه المشارك وين في الآية مظاهر الربوية اللي هو ايه بقى اللي هو ايه امر, أمر. لا شوف انت يعني بس جيد صراحة ما عندي إلا أن أمدحك لكن الملائكة الملائكة من عظيم خلق الله الصفات فالصفات عزيز عظيم خلق الله سد الأفق هذه دلالة على عظيم ربوبية الله إلا فابتدا بالربوبيه والصفة زفاف الزجاه فالتاليه ذكر ان الهكم لواحد الذي خلق وظهرت عظائم ربوبيته هنا هو الذي يستحق ان يكون منفردا بالعباده سبحانه وجل إن ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشاكل قال تعالى ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام خلقوا من غير شيء طبعا شيء هنا ابن عباس قال معناها ايه أم خلقوا من غير خالق لا يمكن ده هو اسمهم مشتق من اسمه هو مخلوق ايذن هناك من ايه من خالقة. قال أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق وهذه يتدلي كما قلنا بها ابن حزم وغير من حزم ان من اسماء الله ايه شيء هذا خطأ خطأ بين. هذا خبر عن الله أم خلقوا من غير شيء ام هم ارتقاء في الايه في المناظرة ارتقاء في الإلزام أم غير شيء العقل يقول لا يمكن أن تريد شيئا إلا بموجد هذه الكوب هنا تدل على من أوجدها من أتى بها من وضعها هنا لو دخلت الصبور ووجدت كلمات إذا هناك من إيه؟ كتب الخلق يدل على, إيه؟ على من خلق ولذلك العربي أفقه منا بكثير العربي يقول إن, إن الأثر لا يدل على المسيح. وإن البعر لا يدله أجلكم الله وإن البعر لا يدله على البعير فقال فالسماء ذاته أفراج وأرض ذات فجاج وبحار ذاته أمواج تدل على اللطيف الخبير أو كما قال يعني انظر هذه الآيات تثبت لك أن, أن هناك من أوجدها من خلقها التنسيق العظيم لهذا الخلق لا يدله إلا على خالق لذلك الله تعالى أتى أشوف المناظرة جاية أو, أو, أو, أو, أو الزام الخاص أم خلقوا من غير شيء قال ابن عباس أم خلقوا من غير خالق العقلاء يتفقون يقولون ما من موجود إلا هناك من أو جدر. يبقى لابد يكون خالق إذا انكروا الأولى يعني الأولى طبعا إذا انكروها الحجة تقام عليهم الجميع يقولون لا ليس هذا من العقل هذا افتراء لا أسلم على يدي أبي حنيفة هؤلاء الملحدة عندما جاءوا له يسألون, يسألون كلاما عن, إيه؟ عن وجود الرب الحادا قال مهلوني عقلي ذهب ايش اللي فيه فقال سفينة تأتي محملة بالبضائع فتأتي الى المرسى فتفرغ هذه البضائع ثم تذهب وحدها وتأتي اخرى وتأتي قالوا تذهب وحدها لا احد لا ربان لا احد يقول قال, قال نعم قال لا قالوا لا هذا جنون لا يصح لا صح في الأثان هذا لابد أن هناك من يقودها. قال سفينة لم تقبلوا أن تسير وحدها وهذا الكون بمرميه الشاسعة من شمس وقمر ونجوم وانسحاب وبحار وأنهار يعني أنتم تقولون أنها تمشي وحدها لا خالق لها لا موجع لها فأسلموا فأي موجود لابد هناك من إيش من أوجده أم من غير شيء الإجابة لا خلقوا من خلق الارتقاء بقى في الإلزام الأولى لستم فيها لا, لا تقرون عليها أم خلق أم هم الخالقون هل في أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه إلا القدريه السفهاء الذين قالوا خلق ايه فعل نفسي لكن الله هو الخالق مفهوم ما يستطيع يقول خلق نفسه ثم إمعانا في الزام خاص قال أم خالق السماوات لا دعوها ما يستطيع يقول أنه خلق نفسه أيقول يقول ويزعم انه خلق السماوات والارض جاءنا ربنا وقال انا خلقت اللي يعارض ياتينا بالايه بالدليل ولا دليل والله تعالى هو خالق الخلق سبحانه لا اله الا هو وقال الله تعالى اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفه سبحان الله تنزيها وعلو لله جل وعلا الله علا كبير عن قول الظالمين ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله هذا قبح الشرك قبح الشر لذلك قال سبن ابن يشتم ابن آدم. يقول لي ولد او قال يكذب ابن ا يقول لي ولد وأنا, وأنا الواحد الأحد فهذه هذا هذه مسب لله لا وقالوا وقال الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكادوا السموات تفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبذا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السموات والارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدة وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا قال ما اتخذ الله ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وهذا دليل التمانع يمتنع أن يكون في الكون غير إيه؟ غير الله الواحد لما لأنه قال لو كان فيما آلياته إلا الله لا إيه لا أو رب الشمس يقول يمشي بالشمس ورب القمر يمشي بالقمر وتفسد الكون لما لم يحدث علمنا لا للكون إلا إلا الإله الواحد سبحانه من ذلك دليل العناية قال الله تعالى وعلا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به دليل العناية معناه أن خلق الله الخلق يمسك أن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إلا بدني هذا دليل العناية ياك يسرعون في الدخول وستتعب جدا عند للخروج إذا تساءب المرء وتركه وفر فه وترك نفسه كيعسيب النحل <تصفيق> صعب صعب الخروج صعب لكن ومش ولن يكون الخروج إلا بالاستمرار في مجالس العلم لأنه لا يستطيع أن يسمع كل هذه القوارع الجن يموت ما يستطيع مجالس العلم قد تالى بالنسبة, بالنسبة له وطبعا ديادة الخالطة الخلان أيضا أخير دليل العناية أن الله تعالى خلق الكون وسخره لك واعتنى بك عناية عظيمة و و و وجعل بديع الخلق في هذا الكون من أجلك قال الله تعالى ودعنا في الأرض رواية أن تميد بهم ودعنا فيها فجاجا في سبلا لعلهم يهتدون ودعنا السماء سقفا محفوظا قالوا هم عن آيتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار وشمس والقمر كل في فلك يسبح يعني الله تعالى يمسك السماء ان تقع الأرض الله وعلا جعل الأرض رواسي حتى لا تتميد ولا, ولا تضطرب وهذه الآية التي تمسك بها من قال ان الارض ايش؟ لا تدور المدرسين في العلوم خطأهم فاحش يقولون ايه؟ الشمس لا يقول الشمس ثابتة والارض تدور هذه النظرات العلمية التي عندهم اي علم من هذا؟ يعني هذا مخالف مخالفة صريحة القول الله العالم تجري المستقرن لا انتهى الأمر الإنسان يقول لأبي ذر أترى هذه الشمس تعلم اين تذهب قال الله رسول العالم قال تذهب تسجد تحت تحت العرش أما الأرض الله اعلم الأرض طبعا يعني بعضهم يرى أن الأرض لا لا تدور إنه عندهم نظرية يعني اولا من النظرية أن الأرض لا تدور قالوا يبعزا شارع خوفه مسجد التوفيق سنجده عند إيه عند مسجد الغمامة بعد شهر في المدينة ويقولون يقولون الرجل الذي هنا يكون في المكان الفلاني هذه نظرية يعني هي توضيحا كلام على دليل اثري هم قالوا بقول الله جل وعلا قال ورجع فيها رواسي قال تميد بكم يعني الا تميد بكم وتميد يعني ايه يعني تضطرب فقالوا الدوران فيه اضطراب بس الذين قالوا بانها لا يعني لو العلم العلم اثبت دورانها ليس فيها تمت شيء ويكون معنى الايه الا تميد لكم نقول دوران بلا بلا اضطراب يعني إذا قلتم أن الدوران لابد من اضطراب قلنا هناك دوران لا يستلزم اضطرابا ويبقى المسألة على إيه العلم موافق موافق لإيه لكننا عندنا الوحي يطمن قلبنا في هذا الباب والمسألة أن الإنسان إذا نظر إلى آيات الله الكونية التي تبين عظيم وتدل على عظيم ربوبية الله تلف على تلزم الإنسان أن يستحيى من ربه فلا يصرف عبادة قط إلا لله تلف على فويل للمشركين ثم ويل للمشركين ثم ويل للمشركين الله مختمنا على اختم عملنا بالتوحيد الله مختمعملنا بالتوحيد واختم أعمارنا بالتوحيد الله مأمتنا على لا إله إلا الله وتوفنا مسلمين وأنخذنا من النار يا رب العالمين أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولزلكم الله أن خير التسال